بال کو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 واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن السماء فهي يومئذ واهية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 كُلُوا وَاشْرَبُوا غَنِيّ الْغَمَاءَ اسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ فَإِنَّ مَنْ هُوَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَامَ فَيَقُولُ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 لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وَإِنَّهُ لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم